بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من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 حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها يُنذِرُ امَّ الْقُرَىٰ ومن حَوْلَهَا وَيُنذِرُ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 تخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلاف. 114. وإنكم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أليم فاطر السماوات والأرض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 يَبْسُ طُرِزْ قَلِمَ يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِي نَاءِ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 114. لما جاءهم العلم بغيا بينهم 115. ولونا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۖ تَنزِيلُٰهُ فَدَعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُ 111. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 112. وأمرت لأعدل بينكم 113. الله ربنا وربكم 114. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ 111. جدتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضر ولهم عذاب شديد 112. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وَمَا وما يدريك لعل الساعة قريب 119. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 110. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 والظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم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 114. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 115. إن الله غفور شكور 116. أم يقولون افترى على الله كذبا 117. فإن الله يختم على قلبك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 117. ويعلم ما تفعلون 118. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولير الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة 119. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 110. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أن 111. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 113. يشأ 124. ويسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لايات لكل صبار شكور 125. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يج يَعْرُونُ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِيص فَمَنْ أُوتِيَ تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا 118. والذين يجتنبون كبائر الإتم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون 119. والذين استجابوا لربهم وأقاموا 119. والصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون 110. والذين إذا أصابهم البغي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 إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها قاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنون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 ما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم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 119. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 111. إنه علي حكيم 112. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 113. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا